بسم الله الرحمن الرحیم حامیم وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ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 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا موقنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمينين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذانك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ترتقب انهم مرتقبون